في قناة الرحمة مع جنة الحياة نريد أن ندخل جنة الحياة نريد أن نحيا حياة الحياة نريد أن نعيش الحياة الطيبة ولن تتنعم بحياتك حتى تنال النعيم الأخروي إلا إذا دخلت جنة الحياة إلا إن عشت حياة الحياة وتنعمت بحياة طيبة وأنك تعيش مع رب العالمين سبحانه وتعالى ومن ضمن الأشياء التي تدخلك ومن ضمن الأشياء التي تدخلك إلى جنة الحياة أن تكون صاحب حياة فالحياة باب كبير من الأبواب التي تدخل منها إلى جنة الحياة الحياة مادة حياة القلب كما يقول أهل العلم عليهم رحمة الله مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فحينما علم المصطفى عليه الصلاة والسلام أن هذا ينصح أخاه ويعظ, ويعظ أخاه في الحياء ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان فإن الحياء من الإيمان إخواني وأخواتي نريد أن نشعر بطعم الإيمان نريد أن نسعد بالإيمان أن نتذوق حلاوة الإيمان لن يكون هذا إلا عن طريق الحياء من ضمن الأسباب الحياء ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عمران رضي الله تعالى عنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء لا يأتي إلا بخير بل قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله الحياء خير كله ولذلك إخواني وأخواتي يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن مما أضرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هل تعلمون ما معنى كلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لها معنيان عند العلماء عليهم رحمة الله من أهل العلم رحمهم الله تعالى كالإمام الشافعي والإمام أحمد والمروزي رحمه الله وغيرهم من العلماء قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن تقول الكلمة وقبل أن تفعل الفعل إن كانت هذه القولة وإن كانت هذه الفعلة لا يستحي منها فلا إشكال أن تصنعها إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالمعنى إن لم تكن ستستحي من هذه الكلمة وإن لم تكن ستستحي من هذه الفعلة فاصنعها فإنها مباحة ومن العلماء من فصرها بتفسير بخلاف هذا وهو الأقرب أتدرون ما هو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدد ويتوعد إن ضاع منك الحياة وإن ضاع منك أختاء الحياة اصنعوا ما شئتم فقد ضيعتم الإيمان كأنه صلى الله عليه وسلم يقول هذا ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الإيمان بضع وستون شعبة كما في صحيح البخاري وبضع وسبعون شعبة كما عند مسلم إن الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأذناها إماطة الأذى عن الطريق اسمعوا والحياء شعبة من الإيمان ما هو الحياء الحياء أن ينظر الواحد منا ويتيقن من نظر الله سبحانه وتعالى له فيدفع ذلك حينما يراقب ربه وأن يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يبتعد عن القبائح يا إخواني لو هناك مثلا أكرمكم الله لو هناك حيوان والإنسان أراد مثلا أن يسب أن يشتم أن يفعل معصية هل سيستحي من الحيوان؟ الجواب لا لماذا لا يستحي من الحيوان؟ لأن الحيوان لا عقل له لو أن الإنسان أمامه طفل لا يميز لو أن الإنسان أمامه طفل لا يميز هل سيستحي هذا الإنسان منه؟ الجواب لا لن يستحي منه طيب لو أن أمامه عالما من العلماء هل سيستحي هذا الإنسان منه؟ يعني أنت مثلا إن كنت تجل عالما وتوقر عالما من العلماء هل تستطيع أن ترتكب المعصية وأن تبين لهذا العالم الذي توقره وتجله هل تستطيع أن تبين له أنك على قبائح وأنك على معصية؟ وأنك مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى لا يكون عندك مج... يعني حياة من هذا العالم فالاستحياء من, ع... من العالم بخلاف الاستحياء من الجاهل الاستحياء من المجموعة بخلاف الاستحياء من الفرض الاستحياء من من يعقل ويميز بخلاف الذي لا يعقل ولا يميز إن كنا نفعل هذا مع البشر يعني أنا واحد من الناس إذا رأاني بعض الناس أقول مثلا. كنت سأخطأ في عبارة في فعلة معينة أستحي الناس ينظرون إلي ويعلمون أنني أتحدث معهم وأنني أدعو إلى الله كيف أظهر في مثل ذلك إن كنت أستحي من الناس أن أظهر أمامهم في صورة قبيحة إن كنت أستحي من الناس أن, أن أظهر أمامهم في قولة مشينة أو نحو هذا فلماذا لا أستحي من رب العالمين سبحانه وتعالى هو قريب مني جل جلاله ألم يقل رب العالمين في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته لا ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد وقرب الله نوعان قرب إحاط وعلم يعني يعلم ما يفعله العبد وما يصدر من العبد وقرب تأييد ونصرة وحفظ وهذه تكون لأولياء الله وهذه تكون للمؤمنين وتكون للمتقين من عباد الله الصالحين إخواني وأخواتي نريد أن نولد الحياء والله العظيم إن كان الإنسان مملوءا بالحياء فإنه سيشعر باللدة بحياء هذا الحياء يا إخواني لا يأتي إلا بخير الحياء صفة من صفات رب العالمين أيها نعم الحياة صفة من صفات رب العالمين ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم آيات التنزيل إن الله لا يستحي من الحق طالما حق لا يستحي منه ألم يقل نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الله حي ستير وهذا الحديث وإن كان فيه كلام عند بعض العلماء فالصواب أنه صحيح فرب العالمين سبحانه وتعالى حي يستحي من عبده إذا رفع يدعي إليه أن يردهما سبحانه وتعالى سفرا هذا الحياء صفة من صفات الله الحياء صفة من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك قيل عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من البكر العذراء في خدرها. للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أحكي لكم موقفا من حياء رسول الله عليه الصلاة والسلام جالس وتسأله امرأة كيف تتطهر من الحيط فقال النبي عليه الصلاة والسلام تتبعي اثر الدم بقطنة ممسكة ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يخبرها ان تفيض الماء على رأسها ثم على سائر بدنها فالمرأة ارادت ان تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فماذا تقول للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله وكيف اتتبع اثر الدم هي تتبع أثر الدم الدم ينزل من أي مكان ماذا يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام تتبعي أثر الدم فقالت له كيف أتتبع أثر الدم المرأة تسأل تريد أن تتعلم دينها لكن النبي عليه الصلاة والسلام احمر وجهه من الحياء صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أم المؤمنين عائشة وقال عائشة أفهمتي قالت نعم يا رسول الله قال أفهميها كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا عليه الصلاة والسلام الملائكة يتصفون بالحياء فحينما جلس الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث مشهور عند كل الناس ودخل عليه أبو بكر وسلم ودخل عليه عمر وسلم وحينما دخل عليه عثمان يعني سطر بعض بدنه الذي كشفه وليس من العورة يعني جزء من الفخذ القريب من من الركبة وكما ذكر المحققون من العلماء أن هذه عورة في الصلاة لكنها ليست عورة في النظر المهم فحينما صنع ذلك عليه الصلاة والسلام سألت أم المؤمنين عائشة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل يعني عثمان تستحي منه الملائكة يعني الحياة صفة لله وصفة للرسول عليه الصلاة والسلام وصفة للملائكة ويتصف بها المؤمنون هذه الحياة هي السبيل لجنته بالشرع والدين الحنيف سعادة الدين الحياة يا أخواني ويا أخواتي الواحد منك الحياة هذا دليل على توقيرك لله دليل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى تحلى منظر الله لك تعلم أن الله يسمعك فتستحي أن تنطق الحرام وأن تذهب إلى مكان لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن تكون فيه أي نعم أذو الحياة لذلك هناك على الله عبارة جميلة جدا لابن القيم رحمه الله يقول من الظلم والجهل خذوا لكم من الكلام وصف بوصفينه من الظلم والجهل أن يطلب الإنسان توقير الناس له وإجلال الناس له في الوقت الذي يكون قلبه فيه خاليا من توقير الله وتعظيم الله ظلم وجهل هل ترضى ألا يوقرك الناس هل ترضى ألا يجلك الناس هل ترضى ان يستحقرك الناس هل ترضين اختاه ان يستصغرك الناس فان كنت لا ترضين ان يستصغرك الناس والا يستحقرك الناس وألا يتقلل اي انسان منك من اولى بالتوقير الهد البشر أم رب البشر من أولى بالتوقير ومن أولى بالتعظيم ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تقدرون الله حق قدره ما لكم لا تجلون الله سبحانه وتعالى حق إجلاله الواحد منا والله العظيم يا إخواني يستحي وهو أمام الناس وبعدين إذا اختلى مع نفسه ينتهك المحارم فلا يستحي من نفسه لأن نفسه عنده أحقر من أن يستحي منها نعم هذه حقيقة يعني إن كنت تستحي من الناس ولا تستحي من نفسك فإن نفسك لا قيمة لها عندك وإن كنت تستحي من الناس ولا تستحي من رب الناس فهذه مصيبة هذه مصيبة والحياء أنواع ومن ضمن أنواع الحياء حياة يسمى بحياء الجناية يعني ايه الحياء الجناية حياء الجنا يعني الحياء من الجناية يجني الإنسان على نفسه بأن يخالف شيريع الله سبحانه وتعالى فيستحي يعني أنا أمرني ربي بصلة الجماعة فأخالف صلاة الجماعة ولو أصلي صلاة الجماعة أستحي من ربي سبحانه وتعالى أمرني ربي ألا أنطق بالطرفة المعينة فنتقت بها السحي من ربي لأن الحياء أحيانا يسكت في حياء, وفي حياء يسكت. وكان من العلماء من يقول الحب يمطق والحياء يسكت والخوف يقلق الحياء من الجنية يعني ايه حكي عن آدم عليه السلام وهذا لا يستبعد عن آدم وان كنت لا أعلم له سندا صحيحا أن آدم عليه السلام حينما وقع في المعصيع وأكل من الشجرة هو وحواء كان يستحي عليه السلام أن يرفع نظره إلى السماء حياء من رب العالمين سبحانه وتعالى لا يستبعد نبي من الأنبياء آدم أبو البشر أن يكون مملوءا بالحياء لا يستبعد أن يكون كذلك عليه السلام مع أن الله إخواني وأخواتي تاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فإن كان آدم عليه السلام يستحي من معصيته وقد تاب الله سبحانه وتعالى عليه فما بالنا بأقوام لا يعلمون هل قبلت التوبة وهل غفر الذنب وهل سيستر الذنب يوم القيامة أم لا ثم لا يستحي بل والله العظيم أصبحنا في جرأة الرجل يخرج مدخنا حتى في نهار رمضان تحيال عنده حيال وأخرى تتحجب في نهار رمضان وتتبرج في ليل رمضان تمتنع عن سماع الغناء في نهار رمضان وتسمع الغناء في ليل رمضان سبحان الله رب النهار هو رب الليل ورب رمضان هو رب غير رمضان أين حياؤنا من الله أين حياؤنا من الله في استحياء يسمى الحياء من الجناية من الجناية أن يخالف الإنسان رب وحشي بن حرب وحشي بن حرب كان على الشرك وقالت له هند ولم تكن مسلمة ذاك وقالت له إن قتلت حمزة ابن عبد المطلب ستكون حرا لوجه الله وتربص وحشي ابن حرب لحمزة رضي الله تعالى عنه وكان سببا في قتل حمزة في غزوة أحد وبعدين دارت الأيام وأسلم وحشي ابن حرب النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تتعرض لي عشان لا يذكره بالأحزان ماذا كان يصنع وحشي ابن حرب مع أنه اشترك يا في قتل من في قتل مسيلمة الكذاب يعني قتل خير الناس أو من خير الناس حمزة رضي الله عنه أثناء ما كان على الشرك والله يقول كل الذين كفروا إيه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والإسلام يجبهك ما قبل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقتل مسيلم الكذاب وهو على الإسلام وحشي بن كان يقول كنت حينما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق ما كنت أبتعد عنه ليه حياء منه حتى لا يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن وحشية قتل حمزة فيهيج عليه الأحزان لهذه الدرجة مع أن الرجل تاب وفعل ذلك وهو على الشرك وقد دخل إلى الإسلام والإسلام يجب ما قبله وقبل إسلامه والنبي صلى الله عليه وسلم قبل توبته طب الرغم من ذلك يعني بايع قبل توبته يعني بايع عليه الصلاة والسلام على الإسلام وبالرغم من ذلك يستحي لكن انظر إلينا محرمات يريد الإنسان بيعمل المحرم حتى في خفاء وهذا غلط لأنه ينبغي أن يعلم أن الله يراقبه وأن الله ينظر إليه وأن الله يسمعه وأن الله يعلمه بحاله لا ده ممكن يجاهر بالمعصية أمام الناس فأين الحياء وتريد أن تدخل جنة الحياء وتريدين أختها أن تدخلي جنة الحياة لن يدخل العبد جنة الحياة حتى يكون عنده حياء يا الله حياء حياء من الله سبحانه وتعالى اسم حياء من الحياء الحياء بيأتي بمعنى المطر فكما أن المطر سبب في حياة الأرض فإن الحياء سبب في حياة القلب سبب في دخول جنة الحياة سبب في أن نحيا حياة الحياة في أن نتذوق حلاوة الإيمان وأن نستطعم الإيمان تعالوا بنا لنتخلق بالحياء خصوصا في حياء الجناية نستحي من الله قبل الكلمة الله يراني قبل الفعل الله يراني الله يسمع قولي ويرى مكاني ويعلم ما في قلبي فإن كان العبد يجل ربه ويعظم ربه ويستحي من ربه فإن ربه سبحانه وتعالى سيرزقه طمأنينة وسعادة وراحة ويرزقه جنة الحياة وحياة الحياة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته رضوان ربي مبتغايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي